وهيئ لنا من أمرنا رشدا ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة من صفة أصحاب الكهف أنهم فتية وأنهم أووا إلى الكهف وأنهم دعوا ربهم هذا الدعاء العظيم الشامل لكل خير وهو قوله عنهم ربنا آتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من أمرنا رشدا وبيّن في غير هذا الموضع أشياء أخرى من صفاتهم وأقوالهم كقوله إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى إلى قوله ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وإذ في قوله هنا إذ أوى الفتية منصوبة بذكر مقدرا وقيل بقوله عجبا ومعنى قوله إذ أوى الفتية إلى الكهف أي جعلوا الكهف مأوى لهم ومكان اعتصام ومعنى قوله آتنا من لدنك رحمه اي اعطنا رحمه من عندك والرحمه هنا تشمل الرزق والهدى والحفظ مما هربوا خائفين منه من اذى قومهم والمغفره والفتيه جمع فتى جمع تكسير وهو من جموع القله ويدل لفظ الفتية على قلتهم وأنهم شباب لا شيب خلافا لما زعمه ابن السراج من أن الفتية تسم جمع لا جمع تكسير وإلى كون مثل الفتية جمع تكسير من جموع القلة أشار ابن مالك في الخلاصة بقوله أفعلة أفعل ثم فعله كذاك أفعال جموع قلة والتهيئة التقريب والتيسير أي يسر لنا وقرب لنا من أمرنا رشدا والرشد الاهتداء والديمومة عليه ومن في قوله من أمرنا فيها وجهان أحدهما أنها هنا للتجريد وعليه فالمعنى اجعل لنا أمرنا رشدا كله، كما تقول لقيت من زيد اسدا ومن عمر بحرا والثاني أنها للتبعيد وعليه فالمعنى واجعل لنا بعض أمرنا أي وهو البعض الذي نحن فيه من مفارقة الكفار رشدا حتى نكون بسببه راشدين مهتدين قوله تعالى فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه ضرب على آذان أصحاب الكهف سنين عددا ولم يبين قدر هذا العدد هنا ولكنه بينه في موضع آخر وهو قوله ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا وضربه جل وعلا على آذانهم في هذه الآية كناية عن كونه انامهم ومفعول ضربنا محذوف أي ضربنا على آذانهم حجابا مانعا من السماع فلا يسمعون شيئا يوقظهم والمعنى انمناهم انامه ثقيله لا تنبههم فيها الاصوات وقوله سنين عددا على حذف مضاف اي ذات عدد او مصدر بمعنى اسم المفعول اي سنين معدوده وقد ذكرنا الايه المبينه لقدر عددها بالسنة القمرية والشمسية كما يشير إلى ذلك قوله تعالى وازدادوا تسعا وقال أبو حيان في البحر في قوله وضربنا على آذانهم عبر بالضرب ليدل على قوة المباشرة واللصوق واللزوم ومنه ضربت عليهم الذلة وضرب الجزية وضرب البعث وقال الفرزدق ضربت عليك العنكبوت بنسجها وقضى عليك به الكتاب المنزل وقال الأسود بن يعفر ومن الحوادث لا أبالك أنني ضربت علي الأرض بالاستاد وقال آخر إن المروءة والسماحة والندى في قبة ضربت على ابن الحشرجي وذكر الجارحة التي هي الآذان إذ هي يكون منها السمع لأنه لا يستحكم نوم إلا مع تعطل السمع وفي الحديث ذلك رجل بال الشيطان في أذنه أي استثقل نومه جدا حتى لا يقوم بالليل انتهى كلام أبي حيان وبه تكون نهاية حلقتنا هذه ولنا لقاء متجدد إن شاء الله نستكمل فيه خبر أهل الكهف والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته